يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى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 إن المستقين في جنات ونعيم فأكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مستكين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واستبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم, ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا سأسين ويطوف عليهم غلما هُمُ اللؤلؤُ المكنونُ وَاقْتَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفَقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ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 أَمْ لَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ أَشْيُ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصِلحفْ مِ ربّكَ فَإِنكَ بأَعيونينَا وَسَّح بحذِ رَبّكَ حين تَقومُم وَمِ اللَن فَسَّحهُ وَإد بًَا